الحمد لله حمد كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمد أبدوه ورسوله النبي المصطفى والرسول مجتبى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتقى أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا واعطيعوه فمن اتقاه أسعده وأرضاه أيها المسلمون الأخلاق الحسنة عنوان سعادة العبد وفلاحه ومستجلي بخير بمثل جميل الخصال ومحاسن الفعال وإن نصوص الوحيين متواترة على الدعوة إلى المسالك المذلة والمثل العليا، فمن من الصفات العظيمة والمحاسن الجليلة لأفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما وصفه به ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوجز دعوته في قوائده بقوله إنما بعثت لأتمم مكادم الأخلاق رواه أحمد ومالك وغيرهما وهو صحيح عند أهل العلم ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا دعوه صريحه إلى التخلق بالخلق الحسن فقال جل فقال صلى الله عليه وسلم اتَّقِ الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح حسن الخلق سجية تقرب العبد إلى مولاه وتجعله رفيع الدرجات عظيم الحسنات يقول ربنا جل وعلا إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وعن وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خياركم أحاسن إن خياركم أحاسنكم أخلاقا رواه البخاري ومسلم وقد رقب صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق ورتب عليه الأجر العظيم والثواب الجسيم يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخيركم خياركم لنسائهم رواه أحمد بإسناد صحيح ورواه الترمذي وقال حسن صحيح ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين فضيلته درجة حسن الخل خلقه. فيقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره من المحققين مآشر المؤمنين صاحب الخلق الزكي ينال المرتبة العليا والمكانة الأسمى فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا رواه التنمذي وقال حسن غريب وأورده منذري في الترغيب وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب وصححه ابن حاء ابن حبان والحاكم الخلق الحسن له في الإسلام مكانه عاليه ودرجه رفيعة يقول ربنا جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن من حسن الخلق رواه الترمذي وقال حديث صحيح وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البرر وهو الجامع لخصال الخير فقال البر حسن الخلق إخوة الإسلام إذا تقرر ذلك فإن حسن الخلق يشمل كل جميل من الأقوال والأفعال فهو كل مسلك مرضي شرًا وطبعًا في التصرفات كلها والتآملات جميعها حسن الخلق هو الالتزام بالعادات الشرعية الواردة في النصوص. من أطيب الأقوال وجميل الفعال وحميد الخلال وشديف الخصال حسن الخلق كل تصره يقوم به الإنسان مما يكثر ماإنه مصافه ويقل به معاده وتسهل به الأمور الصعاب وتلين به القلوب الغلاب. ففمواقف صاحب الخلق الحسن في التعامل كلها حس حسن ورفق وإحسان وتحلم بالفضائل وسائر المكارم يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طلق رواه مسلم ومن حسن الخلق على سبيل المثال للحصر بسط الوجه وطلاقته وبشاشته وبذل المعروف وكف الاذى واحتمال ما يكون من الآخرين من اساءه وزلل ومنه كظم الغيظ والبعد عن الفضول ومجانهه المعاتبه والمخاصمه واللجاج حسن الخلق أن يأني أن يكون الإنسان برا رحيما كريما جوادا سمحا باذلا سخيا لا بخيل أو شحيحا صبورا شكورا رضيا حليما رفيقا متواضعا أفيفا شفيقا رأوفا هينا للينا في طبائه سمحا سهلا في تآملاته. قال تعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار تحرم على كل قديب هين سهل رواه الترمذي وقال حسن غريب ومن حسن الخلق تهذيب الألفاظ وحسن المؤشرة ولطف المأشر والبعد عن السفه ومجانبة ما لا يليق ولا يجمل ولا يسمع لصاحبه في المجالس أيبة ولا تحفظ له زلة ولا سقته قال ابن أبي رضي الله عنهما القصد والتأدث وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة ذو ذل ذل الأخلاق الفاضلة تجده وقورا رزينا ذا سكينة وتؤده أفيفا نزيها لا جافيا ولا لآنا لا صخابا ولا صياحا لا أجولا ولا فاحشا يقابل تصرفات الناس نحوه بما هو أحسن وأفضل وأقرب منها إلى البرد والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى. من أعظم أنواع الخلق الحسن خلق الحياء في الأقوال والأفعال كما قال ابن القيم فهو أفضلها وأجلها وأعظمها قدرا ومن أفضل الأخلاق وأجملها الإيثار وستر العيوب وإبداو المعروف والتبسم عند اللقاء والإصغاء عند الحديث والإفساح للآخرين في المجالس ونشر السلام وإفشاؤه ومصافحة الرجال عند اللقاء والمكافأة على الإحسان بأحسن منه وإبرار قسم المسلم والإعراض أما لا يأني وأن جهل الجاهل بحل من وحكمة وهكذا كل تصرف طيب. يجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابن وأوسطهم أخاء على حد القائل يرى للمسلمين عليه حق كفعل الوالد الرؤوف الرحيم فكل ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ويجمع قاعدة الأخلاق ذلكم القول الوجيز اللفظ العظيم المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نفعنا الله بما علمنا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها المسلمون أيها المسلم كن من ذوي الأخلاق الحسنة متحلياً متحلياً بالمحامد متخلياً عن المذام ألوفا مألوفا ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف رواه أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الألباني عباد الله والواجب المتحتم ألا يتقرب العبد إلى الله بشيء إلا ما ورد فيه دليل من قرآن أو سنة، فما يزعم من فضائل بتخصيص شهر رجب بإبادة ما، فذلك غير صحيح في الشرع المطهر، فلم يرد في ذلك شيء من الشرع كما نص على ذلك المحققون كابن حجل وابن رجب والنووي وابن تيمية. وغيرهم من العلماء رحمهم الله ثم إن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة والآل أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أدل الشرك والمشذقين اللهم من أراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم من عرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه اللهم اجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم فرج لهم الهموم واكشف عنهم الغموم يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم شردينك في كل مكان اللهم شردينك في كل مكان اللهم أعلى كلمتك اللهم أعلى كلمتك اللهم أعلي كلمتك ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يا ذا الجلال يا عزيز يا حكيم اللهم وفقه ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضى اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل من أرادها بسوء ومكروه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك غني حميد اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين اللهم ارحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم, اللهم, اللهم اجبر كسرنا يا حي يا قيوم عباد الله اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحه بكرة واصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين